غصن الولح لن تثر دمع الهجر يروى والشوق يقفي على البكر وعلى الثيب ويهل الفتاوى نبأ من عندكم فتاوى في اللي من الحكي تقدر تلفك تجيب خشومهم تنفرك وكفوفهم تلوى وانا لو غيب ذكري ما هو مغيب مقابل الناس له منطق وله دعوة والنظرة اللوله تحرجك وتخيب تخلي الطيب المنعور ما يسوى وتخلي اللي ما يسوى واحد طيب ومن مد عين الوعي والبر والتقوى صار اكثر الناس متحذر ومتهيب والنشمي والنشمي اللي فعوله ما بها ملوى عارض شيب من الدنيا وهو شيب يخاف لجناب من حدرى ومن علوى ويتحول على راسه من قريب اذا بلينا احمدنا الله على البلوى لا نقبل العيب ولا نقبل العيب عيب بوح عبد الله وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر البنكود 23 70 70 7 اي عبد الله